وأنكحوا منكم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ யமக்கரிஷி நிநயபதி கும் இமயுக்கி فضل والله واسع عليم وليستعف في الذين لا يجدون لكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوا سَكُم وَلَا تُكْرِهُ فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنَ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِه وَنَفَئ إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّناتٍ اتٍ ومثل من الذين خَلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض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 مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار